نتعرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأن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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَمَا هُمْ مَثْوًى لَّهُمْ وَكَأَيٍّ هي قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكُهَا فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله والتبع أهوائهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار مما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 هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراقها فان لهم اذا جاءتهم ذكراهم فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومفواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة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 سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ليضر الله شيئا ليضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم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 فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتغكم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهب وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْقِرُكُمُ التَّبَخُّلُ وَيُخْرِجَ أَطْوَانَكُمْ هَأَلْتُمْ مَا تُدْعَوْنَ لِتُ في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء.